يا أسامى نحن طلاب شهادى نحن رهدان عبادى دربنا درب منير إن لئي الدنيا ثوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي كان الهدي انتع داعي النصرى يلق من ذي يوم كثر عزمنا لا يمدنا للمعالي استطيع انتع داعي النصرى استطيع لني دنيا قويه ايها الشيخ الجليل وارفع صوتك كان الهدين الا الدنيا قويه ايها الشيخ الجليل مثل ما كان الهدي يا ابو طارق احكي ครับ قوية ما كان الهدي إن له دنيا قوية أيها الشيخ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 مزقي شمل الكفور راهبوا منك الزهيد إن الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت قوية مثلما كان الهدي إن لئي الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت انا الهدي في دين الاسلام رب ونداء الحق تبو حتى ناشر وضرب فرق بالنصر الكبير في دين الاسلام رب الحق تبو أدنا شرق وضرق فارقبوا النصر الكبير كله الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت قوية مثلما كان الهديل ارفعي الصوت يا لويه ما كان القديم نحن جندك يا اسامه نحن طلاب شهاده نحن رهبان عباده دربنا دروب المني فيا ابو الاخوان جاهدين في العراق والله لو